هذا سؤال يقول لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لك ولم يقل أنا لك هذا أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤانس عائشة رضي الله عنها ببيان مكانتها عنده ومنزلتها لديه صلوات الله وسلامه عليه فقال كنت لك أي في التعامل في الإحسان في, في الإكرام كما كان أبو زرع لأم زرع نعم هذا يقول شغل الناس اليوم بالشعر ومتابعة الشعراء والمنافسة وضيعوا الأوقات هل من نصيحة قال عليه الصلاة والسلام لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا فشغل الأوقات بالشعر وملؤها به وخاصة الأشعار التي ابتلي بها الناس في زماننا هذا بسبب بعض القنوات الفضائية وهي الأشعار التي تثير, العصباء تثير النعرات العصبية والطائفية وتوجد العداوات والحزازات بين الناس فهذه ولا شك محرمة والاشتغال بها يؤدي إلى أضرار جسيمة وخطيرة جدا ويثير عداوات بين المتحابين والمتصافين والمتآخين في الله وهذا من نشر الجاهلية بين الناس وأحوال الجاهلية وهذا سببه قلة العلم وقلة البصيره بدين الله تبارك وتعالى فشغل الأوقات بالشعر ولا سيما ما كان من هذا القبيل فلا شك أنه من الإثم ومن إضاعة الوقت بما فيه المضرة على المسلم في دينه ودنياه